جينا المنادي الله الله اوه نادي باسم اتحادي الله الله جينا اللي بيجينا الله الله او لجلك يا نصر جينا الله شوف الله شوف الخلايق جاتلك الله الله من كل ديره لجلك الله الله او العب يا نصر لاعيب الله أو الله جمهورك هز paro